بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمه وعلمن فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذابا جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم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 قالوا رَبّنَا أَمَ التَّ نَسْنَتَيينِ وَأَحيَيتَ نَثنَتَيينِ فَعْتَرَفْناَا بِذُنُوا بِنَا فَهَلِ ل قُروج مِن سَبيل ذَالِكُم بِأََّهُ إِذَا لُعِيَ الللهَّهُ وَحدَهُ كَفَوتُم وَإ يشْرَكْ به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 لِإِمَانِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَا زِفَةَ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ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 يَا أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ فقالَا رَجلُ مؤمن مِنُ مِنَ ل آل فِ الرعوونَ لَتُمُ إمَانَهُ أَتَقَتُلونَ رَجُلَ نَ يقُ رَبّ يَلَّ أَتَقَتُلونَ رَجُ نَ يق رَبّ بَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارا و ما الرشاد وقال الذي امن يا قوم انني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد قَوْمِ قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما مِنْ من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد. وَلَقَد جَ أَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبللُ بِالْبَناتِ فَمازِثُم فيِي شَكْتم مِم جَ أَكُمْ بِهِ حَدَّ حتى حتىتَّ إِذ هَلَكَ قُْنتُم لَ يَبعَثَ اللهَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُول كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانتاهم كَبُرَ مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كُلِّ قلب متكبرين جَدّات وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ لاسباب اسباب السماوات فاطلع فاتطلع الى اله موسى وانني لا اظننه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء وصدع للسبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع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 وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ الْنَّامِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بين العباد الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء العذاب ان نار تعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا هَلْ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابَ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل لَّن تُمُنُّوا عَلَيْنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّعِيمِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا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 وَمَا دُعَاءُ كَافِرٍ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ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 فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان لتاهم في صدورهم إلا كبر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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم طالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كَذٰلِكَ يُوفَىٰ كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مِّنْهُ وَيَسْخَرُونَ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ ۗ وَاللَّهُ يُغْنِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ لَا يُغْنِي مَن يُرِيدُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۗ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 17. وقال لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين 18. هو الذي ثُمَّ مِنْ تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء آمر الله خضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم لنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا تَنَزَّلَ اللَّهُ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك الكافرون